الحمد لله نحمد ونستغفر ونعوذ بالله ونحن سيئة أعمالنا من ياله إلا فهو المهتد ومن يضي بلن تجدل وليا مرشد أشهد ونلا إناعي إلا الله أعضا ولا شريكنا أشهد وأن محمد رسول الله من سلك وفارز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمياً ويصار على المعيب سوء والجحيم الله مصل على محمد وعلى آل محمد كما صلقه على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم العالمين أما بعد ذلك الحديث الكتاب الله وخير الهديد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات وكل معدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار أما بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أبي وآنا كانتك لا يسرف المدكاني بلوغ المرض بناء توضيح الأحكام من بلوغ المرض يا عبد الله بالحضر الرحمن إلا السلام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن ورسوله ينهيانكم عن لحوم العمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه أنا تكريمانك بجير توضع في المدن كاته لروجي خيبر فتا خيبر يجب أن فرماني كذبة أبو طلحي بانك راديري كأخوة يجب أن أخوة لأنها قد أخذكا تواقش جادريجي جيدريجي أهلي فإنها رجسون رجسون يعني بيس هنا مصادات الحديث خيبر خيبر مثل ماليسيا بماني بلدة تقع شمال المدينة المنورة شاروسكاكا باقول مدينه منوره كانت وكان يسكنها طائفه من اليهود كما لجولك اللي نسيت النبي صلى الله عليه وسلم في غضون فتره طب انا ما معناه فتح, فتح كم دار فتح يعني فتح دو بصقال لما عندي القدس قبل صلاح الدين فتحها عمر وحرّرها صلاح الدين فمن لها الآن؟ فتحها عمر كم زاد؟ صلاح الدين تحريره كده فتح نابي فتحها صلاح الدين لين فرقية لين فتحها النبي يعني اللي هو يكمل زاد إسلامي جديد في السنة السابعة من الإجصادي حفنيدي والآن هي بلدة عامة استشار الشيء آودانا في الدوائر الحكومية والمرافق العامة وفي بعض الآثار يعني اقول ايشي ركعنا هم دوائر الشيء يعني اخويتها ينهيانكم تثنية الضمين لله تعالى ورسوله يعني الضمين كالأبوه وقعب اغنبري اخباي اخوانا يسلم الجرد يا توان <تصفيق> <تصفيق> اللحوم جمع لحم واللحم من جسم الحيوان والطير والعضلي الرغم بين الجلد والعظم هو يا لا حيوانه الحمر بضمتين حمر, حمر, حمر جمع حماره جمع وهو حيوان داجن من الفصيله الخيليه يستخدم للحمل والركوب والانثى حمارة واتان ليه أنا جذر كان ذا واني اسكب مجموعه اسفينه واجلبو بالبارو بالشم بعد بعد يرضي قبل انسان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 ريشن بكسر الراء والصوّر الجيم آخره ما هو ملة جاءوا أرجاس أي قذر محرم في شيء محرمة وأكثر ما يقال في المستقبل طبعا ما يخز من الحديث أو يلف الملاك ورجل نزاة العمر الأهلية في لعنة ودمية وبولية ولاوسيه أمر هاموش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 ذلك أنها صيد طائر حلال <تصفيق> <تصفيق> لبوراوي طاكو حلالا خامسا التعليل بأنها ريتس النزيكو الربيسة دليل على أن كل عين نزيكو فهي محربة لما فيها من المبار الصحية طلقيكو هموعين الشيء أو حمارين أو لا فيسا فهي محرمة حرام لبلا ويزدرية لموتنجسي ولأنه خبيث مستقضى ثالثا قول الجنايا نكرم ليش على أورشيا بفميري يعني مثنى يا يشعل أبو قايد البركات يا جدوم يشعلوا بياقمر الباي الله وعليه وسلم وقذاب من السيادة على النصوص كما لا يستطيع من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوىهما مما سواه ما دي جالبه هو دي جالبه وانت الطرقية دي جالبه اخترقه اما قوله صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال هذه كان فانا اوجه قولي يعني مثلا لبه خطيب لبه اوجه خطبينا من يطع الله ورسوله فقد رسم ومن يعصي نافع دغاوة فقال بئس القوم أنس ثالثاً يشكل السياح. أولي طاعي خواه بيحبلي كابد الله ورسوله. نقول من يرجعهما ملام السياح ومن يعصي نفق الدخاوة كابد قصدي. يا من بيأس الخصيب والخوام ين. لمن سؤال مئة صلى الله عليه وسلم بينك ويان بسياح. سلام سلام هو أما حب الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله كما تأتو اجد بيك ودعنا لما سيحقي عليه والسلام دي دي نجلو اوي مشرعة <تصفيق> ولكن يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو يعني الذي يجب ان هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان في, في ما جيب يا رامي بكتير ضاي يا رامي لظنني ضاي حملوا على أن ينبغي فيها البسطه والإصلاح يحصل تبليغا كامل ليالك أنا ذي لتروين من قطع أيقش، يعني قالش نصبني يبني قطاعي شغلهم، هو لا سريان. خلاف العلماء، خلاف العلماء. أجمع العلماء على أن روث الحمار الأهلية والبغل وبوله، على أن روثه والبغل وبوله ودمه ولحمه ندجة همي. والله جودي على من أخير لجس كذي بقبل ااا أوه يعني بيني يودش هو يلا جيريز الحماري إنه وقال عن نور انه نور واختلفوا واختلف بدني وما يخرج من آخر، هذا او افتراضات هذه كتابه وفي فمه وما يخرج منه كان او زمانه قديله او جده وما يخرج منه من مخاط وقال ينجز طائره فهذا الى احمد كل مشروط هل نجاز برماوي ده خبرتي رجعت في ده حسانص يعني في صباح اجواء بازار اه تمام جوين جوه اول ده اول ده خطيره ده شي في عنه الى في قال في المقنع والانصاف والبغل والحمار الآلي من شغل فهذا المذهب وعلي جماهير الاصحاب قال ابن الجوزي هذا هو الصحيح من المذهب وذاب الحنبليه مالك والشافعي الى انه طاهراني وهو الرواية علينا معمد اختارها بعض أصحابه ومنهم الموافق قال في المغني والصحيح فهذول المغني والحمار هذه أو أو مثلاً تعذير اسمك لو كنا متفقون عليه هو اسمه باش ما كناه قال أو ليك وش عليك كأول كلام قال بالانصاف لا مغني يسمى أو صحيح بيت أو باكر قال بالانصاف قلت وهو الصحيح هو الأقوى دليلة كأول واختغل بعض المشايخ المعاصرين نفس الشركة فاكة قال الشيخ محمد بن إبراهيم قال لك شيخ إنها طاهرة الحياتي اهدان الجيال ما هي فاكة الدوية والذي إلا إلا سنب البول والرأس والتم خين نسان وقال الشيخ عبد الرحمن فعلي الذي لا ريب فيه أن البغلة والحمارة طائران في الحياة كلهم فيكون ريقهما وعقلهما وشعرهما طائرة وكم بشيلة ما ما ندقيقه هندهش ترى وكم ويوه من الطوافين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 إنها رسل والرسل هو النجس ومهموه للسجل جسا فعموم يقتضي كل شيء منه طيب فهذا ما دام دا والأصل أن كل حيوان مقرمين فهو نجس خبيث، هو جميع هو هو هذه الثلاثة أما الذين يرون الطهارة بدنيا فدنيا وريقي ومخاطبي وعلمي وشؤومي ايديو على الدنا على الدنا على الجسد النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه هو واصحابه لو دي واصحابه شو هو و ايه انت يا اصحابي افضل الذي هو نائب احابه واصحابه كانوا يركبون وما هذا لم يامر بالتوقي لهذه من هنا كذني خدال البيان عن وقت لا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. زايزنيا. أقول لوقتي خوي. اشت مثلاً اشتقي بويش برو بكاري هذا و... يعني, يعني منكربه. منكربه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو قاعدين بمكان غير ثانياً أن صلى الله عليه وسلم قال عن الهره ليش إنها ليست بنجس في ثنية إنها من الطوافين عليكم والطوافات أوه نعم وهذه إلا موجودة في الحمار كمان لو سجل بأسماك قال لي يتعامل لهريتي عين إشارتك ما بديك رأسي ما أشمون ذكر في الحمار والبغل وأكثر لا زيات ليش؟ لبده وي الراتو بكال داني كم تلا؟ شيني يا ودي لا يراد زاد لا فإن أكثر لصوقا فإذا عن اليرة تلصطفينا حق الأتو عفوكابي لا هو في الحمار والذئب لا زور لا لازم دول لا لا. ثالثاً. لا. ثالثا القاعده الشرعيه الكلية الكبرى قاعدة كل ما هناك المشقه تجلب التيسير دائما لا كانت لبوديني اعسان لي إن يسرى <تصفيق> فمشقة ركوب الحمار والبغل والحمل عليهم مسألة جزئية من هذه القاعدة العظيمة جهاتب سؤالي جدريجي الأبي إليان يعني. شئ سبار ذكي مسألة جزئية يعني هو نياتو ومشقةتو مثل برويم أو إمكا أو إمكا أو إمكا أو يعني هو ماندبونا إسلام جادتيا يسروا ولا تعسر. أتو هذم يوينك دبي دبي قاعدة لكاتل لكاتل دي إذا قد عكس يعني توسيع قاعدة عكس ولهذا قال الإمام أحمد البغل والحمار الطايراني ليقهما وعرقهما وشعورهما الجو وكاله ورتيب ليجكاتي هوي حلال قال في المغني استطيع عندي طارد البغل والحمار اما واذا لا يمن طاقه فهل طاق البغل والحمار لأن النبي ضم كان يركبهما ويركبان في زمنه بعدم بكاله الى ابو لو كانوا نزيسين لبين لهم نبينا هونا ذلك. لبقي تبيان كه. يا يا يا يا وقال شخص محمد بن إبراهيم بن آل الشيخ هذا القول هو الأليق بالشريعة المحمدية الشريعة في اليسرين والبعد عن الحلج والمشقة أو ولا يقترب شخص محمد نكت دور دليل أحراج مهم مشقته وإن مقيمة جبنة دليل النجازة لا يقال من دليل طارة أو دليل يكرر إذا مقابل طارن قلبي طارة بقوة سبحانه وتعالى ورحمة الله وبركاته